تموج التحاي بجيد السماء كيقدم بهين كثير النقا، فأنتم أضعتم لنا الملتقى، فيا مجد وانتفظ بالعطاء، فيا غير مجد وانتفظ بالعطاء. تموج التحاي بجيد السماء كيقدم بهين. كثير النقاء، فأنتم أضعتم لنا الملتقى، فيا غير مجد، وانتفغ بالعطا، فيا غير مجد، وانتفغ بالعطا. يباطل الأخوات طوق النجاة لأجل الإلهي نزيد انتماء ونحيا بوصل كبلورة. تشع انتظاما بها كبريا إذا ما كسان الضياء بصبح غدونا بدورا نتيه صفا ويركوظ منا جميل الأماني ويغفو بعيدا جوار السماء ويغفو بعيدا جوار امطرني كثير النقاء فأنتم أضعتم لنا الملتقى فيا غيم جد وانتفض باللطا فيا غيم جد وانتفض باللطا رحبي والإخاء نشيدي فشد الوثاق لنحيي الرخاء وكونوا على العهد نجني ثمارا ونغريف منا بين برتوا قلوب كناقش الغيوم تنامت وفي إثرها الغيث نا وجد حين ناسوا بشط الوفا تموج التحايا بجيد السماء كأقدام بهين كثير النقا فأنتم أضعتم لنا الملتقى فيا غير موجود وأنت في غنى قا فيا غير موجود